الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كن معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل أران على قلوبهم ما كانوا يكسبون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 وَإِذَا مَرُو بِهِمْ يَتَغَامِزُونَ وَإِذَا قَلَبُوا إلَى أَهْلِهِمْ قَلَبُ فَكِينَ وَإِذَا رَأَوُوهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَّا إلَّا ضَالُونَ وَمَا